أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَ حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم, كأنهم جراد مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير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 قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفير ولقد تركناها ايه فهل من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 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسل قد فتنة لهم فارتقبهم واصطبِد ونبئهم أن الماء قسمة ونبئهم أن الماء قسمة بينهم بن شذم محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ان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 أَسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ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 ودكِر ولقد جاء ألف عون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم, فأخذناهم أخذ عزيز نقتدر أكفّاركم خير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 وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر